ما زلنا على العهد يا حسن البناهان نرفض نهج الإرهاب سرنا على السنة والكتاب لله نمضي شيبا وشباب بالدين خضنا كل الصعاب في وجه الباطل عالنا لا تصنيفات ترهبنا يكفينا المولى سنلبنا هانا عدان وما هن إخوان جن ومسلمون ما فرقنا بثوافتنا رغم المحن بمسيرتنا ولا ساومنا على فكرة يا سلام ننشر فيها فكرا وغياء صرحا حطم كل الأوهام احيا في الأمة ألف إمام علمنا الصبر على المحن اعدام الفكر في الوطن تاريخا يدلى في الزمن إغوان إن ومسلمون نزلنا على عهد يا حسن البنا أنا عيدان وما هن إخوان إنا ومسلمون أقسم نعلي رايتنا فيها الإسلام مشريعتنا و سبيل فيه بجد الأوطان أعطان الحريه للإنسان حشاب أن يظلمه ويهان هذا الدستور ولا نخشى أن يحكم ببقاع شتى يبقى والكل غدا يفنى إخوان إن ومسلم انا البنا انا وما دون نو